112. وبالآخرة هم يوقنون 113. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 114. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون قتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصالهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بس بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مَا له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتى وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ, أتى ولا, يفلح الساحر حيث أتى وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 يرسلوا عليكم ما شواظ من نار ونحاس فلا تنصرون فبأي آل ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم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 فَاسْتَفْتِهِِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين